يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا من الجود من جود نجاتكنا قولك يا خليلي سيد الأخيان سيد الأخيان نصفى أحد يا يا الجود عطفك يا دليلي يا, يا زاد خوفي وطالبي درب العناء اقفلك يا دليلي سادي خوفي وطالبي درب وطالبي درب يوم همي في خفوقي هدي حالي يوم همي في خفوقي هدي حالي وعنا قلب من أحزانه جنى وعنا قلب من أحزانه جنا لا غشان الليل يا يا جوري ليلي لا غشان الليل يا جوري ليلي ما رحم حالي إلى من نهدنا ما رحم حالي إلى من نادنا زاد خوفي وطالبي درب العناب زاد خوفي وطالبي درب العناب وإن غديت بدنيتي ضايع سبيلي وإن غديت بدنيتي ضايع سبيلي جيت بابك أرتجي طيب المنار جيت بابك أرتجي طيب المنار رحمتك يا سعد قلب به عليلي رحمتك يا سعد قلب به عليلي ضاج من جور المآسي وانثنى ضاج من جور المآسي وانثنى يا دليلي يا دليلي يا داه الجود عطفك يا دليلي زاد خوفي درب العنى زاد خوفي طالبي درب العنى قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.